IN QADARA BANIN NASIHISAB WA HUM FI بل قالوا أضواث أحلام Dad yeah. لا قاذفوا بالا تي على الباطل في فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا بل أكثرهم لا يظلمون بل أكثر قال تخدم. Surah 1, enfin, Mitä no, no. ويقولون ماذا؟ وَرَدُوا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَأوُوا uh -huh. طال عليه ملوم أَفَلَا أفألتم له ممكن قد علمت ما Cardinal فن وَكُلٌ أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا من الشياطين رخمة <تصفيق> esti والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من, روحنا فنفخنا فيها من روحنا دون <تصفيق> Hello? Uh... قد كنا في غفلة، قد كنا في غفلة صابوا <تصفيق> إن الذين سبقت لهم عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعَمِيلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الْزَّبُورِ مِن إذ <تصفيق> كريئا